بنعيد حاليا بعيد القديس نارينا العذري، وفي الحقيقة أن القديس نارينا من القديسين المثوريين جدا في بلاده، كان فراحب من مؤسسي الرحبنة وكان. شهيد من الشهداء الخبيثين الذين ماتوا من اجل الايمان بالله في بداية القرن الرابع في السنوات الاولى وكان ايضا انسانا مشهورا بالمعجزات لدرجة تسموه ماري مينا العجيز والكنيسة حفظت له ديره المشهور في ماريوس دير ماري مينة. وكان هذا الدير في القرن الرابع مكانا للاستكشاف يأتيه كل إنسان طالبا اشتفاء من امراضه الجسدية او الروحية وشهرة ناري مينة كانت في الخارج ايضا وليس في مصر فقط لانه كان قبل الانقسام. يعني كل كنائس في العالم توفر شخصية ناري مينة لأنه في الدير قبل أن تنقسم السميسة ولقد استمى به كثيرا أبونا الطوباوي خدافة البابا توريلوس السادس نيق الله نفسه وكان يحمل اسمه وهو راهز كان اسم أبونا مين المتاح واستمى دير ماري مين ودير ناردين حالياً اقام فيه الصلوات عددا كبيرا من القساسات كل يوم وتوجد كنائب باسمه في كثير من البلاد وغير دير مرنوث فنوجد دير باسمه ايضا في الغربيه في من منطقه البيار. خالياً من الكنائس الذين في الموضوع وفي كنائس جديده باسم وركزت علينا العديد في في كل هذه الامور انه وصل الى كل هذا هو وعمره عمره 23 سنه وصل لإنه يبقى ضابط في الجيش وإنه يبقى راهب وإنه يبقى شهيد وصاحب عجائب ومجازات وكل ده وعمره ثلاث وعشرين سنة يعطينا فكرة عن النضوج المبكر في الحياة الروحية المسألة اللي أبغى أحداً يطلع عليها بعد شوي. نحن في الاحتفال بالصبيسين، إنما نشكر الله إنه أعطانا مجموعة من الصبيسين في كل نوع من الأنواع. صبيسين اطفال وصبيسين شيوخ في, في منتصف العمر، صبيسين لهم ثقافة وصبيسين نتعلمش خالص. قد في الرهبنة وقد في الاستشهاد وقد من أفطال الإيمان وقد من رعاة الكنيسة وقد من الناس المتزوجين ومن الناس البتوليين من كل نوع سلاماً مثل صحبة من الزهور باقة من الزهور فيها من كل لون ونوع حتى إن أي إنسان يحب أن يتكلم فضيلة معينة وعايز يشوف الأمثلة البارزة فيها يلاقي إثيرة فديد يمثل هذه الفديد يعني إذا كنت عايز تتكلم فضيلة الصمت في الصمت والهدوء فجب فديد كبير زي الفديد أرسله في الصمت. وإذا أردت أن تقصد في الكلام الجيد والخم الذي يفيد ذركه بالسلام تجد خبيثين كثيرين فتلموا فأشبعوا النصوص بكلامهم مثل خبيث حم زهدي الخم مثلا الذي من خلامه السليم سمه زهدي الخم عايز خبجيين في الوسّة والسكون والهدوء والخلوة والبرية والتفرغ مع الله خد الخبجيين في الرفل. عايز ناس خبجيين في الخدمة في النصاب في الإنتاج في العمل الدائم من أجل الكنيسة ومن أجل الناس، عدد كبير أيضا من هذا النوع. تماما زي ما قيل عن القديس الأب انطونيوس أنه في بداية حياته الرهبانيه كان بيمر. على المساك والزهاد اللي موجودين على حافة القرية يتعلم من كل واحد حاجة يتعلم من كل واحد حاجة لأن المساك دول كانوا زي ضغطة من الزهور واحد يتعلم منه التواضع وواحد يتعلم منه الوداعه وواحد يتعلم منه الصلص وواحد يتعلم منه الصمت وواحد يتعلم منه البساسه من كل انسان فيهم ياخذ بركة وياخذ عفقه فيل عنو ان زي النحله اللي كانت تمر على كافه الزهور تاخذ من كل ظهره رحيقا تنسط من كل زهر رقيق لكي تكون سهداً من مجموعة ما تأخذه فذلك القديسين كل واحد خذ منه سيدة معينه كل واحد تخذ منه سيدة معينة وربنا ما خلاش القديسين كلهم لون واحد ولا كلهم صنف واحد ولا كلهم فضيله واحدة ولا كلهم خديلة واحدة وإنما مختلفين في أنواحهم علشان اللي عايزين في السكة يلاقيها واللي عايزين في السكة غيرها مقدسه يلاقيها برضه. ربنا عارف إن طباع الناس مختلفة فاوجد في السكتين لهم طباع مختلف عايز واحد يمتاز بالغيره المقدسه اللي تشاكد بالنار يجد إنسان زي ايليا النبي أو زي يوحنا المعمدان عايز واحد يمتاز بالوضاعة والطيبة تجد إنسان زي صديث الأنباء إنسان يتنظر من كل نوع ما تقولش أنا طبعتي غير دول انت طبعك زي بأي جبنان وكل اللي انت عايز من فتاة صديقة هؤلاء القديسين فلكن في أول هذا فالقديس ما رمينا النذوذ المبتر النذوذ المبتر انتون في سن ثلاثة وعشرين سنة يبقى قائد رهبنا ويبقى شهيد يبقى إجزيز من شانع العجائب في السبار مين اللي يقدر يوصل للدرجة دي في سنة 23 السنة اللي ربما فيها شويه كبيران لغايه جمعتي متى في حالة القتال مع الخطيئة والصراع مع الخطيئة هو إجتاز هذه المرحلة من زمان متى كين الناس اللي متى في حياتهم في حرب مع الخطيه زي ما بيقول الكتاب الروح يشتهي بالجسد الجسد والجسد يشتهي بالروح. الروح لسه في صراع الادويه الكبار اجتازوا مرحله هذا الصراع ودخلوا في مرحله اخرى اسمها مرحله النمو الروحي يعني في ناس بيجهدوا عشان يقتلوا للتوبه وفي ابن اجتازوا مرحله التوبه من زمان ودخلوا في العلاقة مع الله وكل يوم يعمقوا العلاقه مع الله ويزودوا الصله بينهم وبين ربنا وينموا في حياه الروح ويرتفعوا الى فوق ووصلوا الى قمم عاليه من حياه القداشه وهم لسه صغيرين اللي بيخذها الإنسان في فترة فتوسه وسلابه ان استغلها من اجل ربنا يلاقي قلب قبر يستشع لمزيد من حياة الكمال فيرتفع من كمال إلى كمال نقصد الكمال النسدي لكن الكمال المطلق لله يتوريها صيدك التربية من الصغر وينقيل عنك ينساك وانت منذ التفولية تعرف الكتب وانت منذ التفولية تعرف الكتب القادرة انها تحكمت للخلاة منذ التفولية زي موسى النبي اللي السنتين ثلاثه أضاه مع امه انتص الإيمان اللي قدر به يقاوم كل العبادات المصرية القديمه القديمة ويحتفظ بإيمانه لما يكبر ليأخذ الإيمان من صغره احنا يهمنا في تربية الاطفال الصغار اللي هم وديعة في أيديكم مفروض تعلموهم طريق الرب ومخدفه عشان إذا كبروا ينمو في الحياة المكبتة ما يضيعوش الحياة في خراع لكن في نمو أعطيكم بعض أنتلة بسيطة من أشخاص شعن نموهم عديد جدا من صغرهم خذ كجيس زي الكجيس أسعى في سبراكولي من 18 18 سنة ستاشر أو ثمانية عشر سنة كان أن الكتاب المشهور الرد على الوثنيين، ثم عل ألقى كتاب أيضا عن تجسد السالك. كل دي هو ساد يتغير أقل من العشرين، ولما وقف في مجمع نفيا المقدس كان هو أكثر فصاحة وأكثر فهما في الأمور اللاهوتية. من سلسلية وثمانية عشر أعضاء المجمع المسكون الكبير في إيفيا. شاب من سبرو، ندوق مبكر، ندوق عن العلامة أوريجانوس انه هو صغير عمره 14-15 خمس سنة كان يستأجر المكتبات. يعني يستأجر المكتبات. انتو دلوقتي في عصر فيه المطبعه والمطبوعات وممكن الكتاب يطلع في السبع منه عشرين ألف نسخه خمسين ألف نسخة يبقى مليان في السوق كل واحد بيقسمني زمان كانت كل حاجه بالنسخه حتى اللي عايز يحتفظ بكتاب مقدس ينسخ نسخة يعني نسخه الكتاب المقدس اللي انتو تشتروها حاليا ده ده جنيه نقار في الطلبه واللي زمان كانت بالريال او غيره كان الواحد يكتبها ياخد له سنتين ثلاثة على بال ما يخلص استخدامه وده يقدر يخلص استخدامه السنتين ثلاثة فكانت الكتب غير متوفرة فكان مستاجر المكتبات يجي الواحد بتاع المكتبه ويقول له اديه في الإيجار السلامي وبات الليلة الهدف وطول الليل فراية الليل فراية الكتب الخطوط لذلك لما عقله بقى أكبر عقل في الأمور الدينية في أيامه واحد من إجتسين قال لا يستطيع عقل بشري أن يستوعب كل من كتبه أوريجان ووصل بيه الدرجه انه بقى يملي اربعه من النسخ في وقت واحد كل واحد في موضوع كتير لقبروته ازاي نضوء مبكر عقليه تبتدي كلمه وهي صغيره لك في موشي كانوا اثنين شبان صغيرين ووصلوا الى درجات عالية جدا من الروحيات وهم شبان صغيرين واحد منهم كانت لحيته لم تنبو الثاني فالخديث يوسائيل وصل الى درجة سائح وهو عمره 17 سنة شاب الضغير وصل لدرجة السياح والسديس يوحنا القصير كما هو شاب بيدبر كثير من الشيوخ ياتون ويستشيرون وتدرس سديس بخليوس كان وهو شاب صغير يدير جميع الرهبان في تسع ابيره ويستشيره الكل وهو شاب صغير والقديس الانجيوسوس من سن تسعة سنين وكان في رعاية عجيبه وكان يقضي الوقت كله في الصلاه لدرجه كانوا خدموا وراقبنه في دير وهو في سن الصغيره دي وربش في خطر ده كثير من القديسين وهم في سن صغيره استطاعوا ان يصلوا الى الله وحسيكوا يقول ياريكا تكونوا سبنا العزة دي واثنى عيال ودي نخبرنا وسبنا الكني دي لا اقول لكم هذا واللي عايز اقول في الموضوع ده هؤلاء القديسين صاروا الحديثين لان كل كمئة من وقتهم لشان يعرفوا قيمتها ويستغلوها من اجل ربنا ليه بيوجد بعض الناس قد يتيني والبعض ما بيقوش اتتيني ليه لأجباب لا كثيرة من ضمنها أن البعض يعرف قيمة الوقت والبعض الثاني ما يعرفش انت. في واحد يضيع الوقت في لعب في هزار في حكايات في ترفيه قاعد في وسائل النحو المختلفة يقعد جنب اللي بالثلاث اربع ساعات وما يقعدش جنب الكتاب المكدس بالخمس دقائق دي بيع وقتي انا ما بعشت القعاد حرام لكن بقول قول وقت. انسان دي بيع وقتي انسان ممكن يستمد مش كوره ياخد له فيه ثلاث اربع ساعات مساويره وفرجه ورجوع وانفعالات وتشفيق وهيكا وتقول له صعد تسلي ربع ساعة تجد الربع ساعة سقيل عليه في ناس وقتهم ضايع وقتهم ضايع وفي انسان آخر كل دقيقه من وقته تقتدر كثيرا في فعلها والوقت ده عباره عن ايه فالوقت ده حياتك حياتك شويه وقت حياتك شويه سنين شويه ايام شويه ساعات شويه دقايق هي دي حياتك ان استغليت كل دقيقه من دقائق حياتك من اجل ربنا حياتك تكون حياه مثيره وحياه عميقه وحياه قويه وحياه مقدسه روحانيه ده سبب من الأسباب انسان بيشعر بقيمة حياته بيشعر بقيمة وقته بيشعر بقيمه ربنا لان في ناس ضاعوا لأنهم عاشوا لهذه الحياة الدنيا عاشوا لهذا التراب، وهذه المادة ومجدوش حياتهم لربنا وإن تبتدوا يستفروا الحكاية دي لما تفروا واحد يبص يلاقي سنة بتقود السنة زمان كان لسه لابس بلسلون قصيرة بعدين بقى عشرين، بعدين بقى عمره ثلاثين، بعدين اصترب من الأربعين، بعدين بقى في الخمسين يروق لناس كمه ماذا؟ أنا الاسرين بتمر علي وانا مشرق بالي، ويمكن لسه مستعد بشيء لربنا لغاية دلوا عشرة هذا يؤدي ويقول لسه العمر غدري وفي ناس أخذوا الحكاية جد من الصبر أخذوا الحكاية جد من الثقر لازم نوصل لربني ما نوصل لربني إن تلكم الجنة بين الكدسين الذين نضجوا مبكرا وغيرهم نعرفة سينة الواق ثانياً معرفه سفاهة الحياة سفاهة الحياة الأرضية وعنف الأبدية في الفرق بين الابديس وغير الابديس ان الشخص العادي ناشي في الدنيا والابديس ناشي في رباني ليفكر في الحياة الاخرى مش يفكر في هذه الارض ليفكر ازاي يلتقي من الله ليفكر في مستقبله الابدي ليفكر ازاي يعد نفسه لذلك اليوم الذي يلتقي فيه مع الله هاد الناس اللي قدروا يخلي طبعا في فروق اخرى من جهه المواهب من جهة التربيه من جهه تأثير العائله من جهه حاجات كثيره يخلص البعض ينضب مبكرين والبعض يتأخر في السفر. لكن إذا كان إنسان مقصد ربنا هو يغير وما أخذ المذوق المبكر ممكن يوصله وطريش. في ناس يصير وصل ربنا وهم مقرض. إن كان الخديث مثايل دخل الدير وعمره 12. الكبير أرسل يزكى الديار وعمره أربعين والكبير بولس البسيط رح يتسلى على أنبا أنطونيوس وعمره ستين سنة في اي وقت تصل الى الله الله يقبلك وفي انسان يتأخر في السكة وبقفزة واحدة يصل الى الخنا مرة واحدة. خذوا مثلا واحد زي الخديث اغسطين من اعذر تقول الخديث اغسطين وصوف اللي لبنا بجري ابدا دعات حياة خاطئة طويلة واخيرا قال لله هلك العبارة الجميلة جدا قال له تاخرت كثيرا في حبك ايها الجمال الذي لا ينطق به تاخرت كثيرا في حبك يقول لربنا قال لربنا لقد كنت معي ولكنني من شرط شهوتي لم أكن معك ربنا كان موجود معه لكن هو مثل ماشي في الصدقه وبعدين عمل ايه اوصيني لن نتاخر لربنا لكن اول ما عرف ربنا هذا الحكاية جد جد سمان بكلهم بكلهم لغاية لما تحول من كائب الى رجل بار الى راهب الى رجل خديث الى اسقف لمدينه مدينة الى رجل تاملات عميقة يستفيد من روحياته ليس جيله فقط وإنما جميع الأديان ووصل إلى الوقت الذي قال فيه جلست على قمة العالم حينما احسست في نفسي اني لا أستهي شيئا ولا أخاف شيئا فهكذا نقصى قلبه من كل شهوة فتنقى أيضا من كل خوف وجلس على قمه العالم واصبح العالم تحت قدميه هذه الطريقه بتاعت تقول لربنا ربنا بيختار ناس يبقوا ادتين ويجيب ناس سميين عددا الطريق مفتوح للكل الطريق مفتوح للكل بس فيه مياه. اخذوا الحياه الروحيه بطريقه جديه وليس سلكوا في علاقتهم مع الله في تهاون وتراخي واهمال زي المريحه يوم في العالم ويوم في الواقع زي المثل الخاطئ الذي يقول ساعه القلبك وساعه الرد فلما منك تقول ساعة القلبك وتعال ربك معلها قلبك في حسة وربك في حسة وذا معقولك القلبك في حسة وربك في حسة طبعا مش بتاعها الدنيا وكانين ساعة قلبك وتعال يعني الساعه بتاعه قلبك تضيع فيها كل اللي عملته من اجل ربك وتخرج على ما تبقى ده كلام. انت يا رب لك حياتي فلح. ميت كل شيء من دقائق عمري. ميت كل عاطفتي، كل مشاعري، كل حياتي. ميت كل يأتي. لك الكل. وليس شواك. ده الإنسان اللي عايزون في معرفة إيه. وبهذا الشكل صار هؤلاء التجيسين تجيسين. أخذوا الأمور بتلكية. طبعاً بذبوية اللي خلفوا واحد عمره ثلاثة وعشرين سنة وابتأثان عبائر في ماري مارين العقابة. فاللطيب في مارينه العقابة اللي كانت له معظوات في حياته ومعظوات بعد مماته أوداً. لن المعظوات التي بعد مماته. نتوذة التشفى به وكما التدخل سلواته كانت أكثر أكثر بكثير وما ترغل كائمة حتى الآن التدوث ما هوينه عاتى أجم في حياة النسخ والدخل عاش مع الكتب بعض الناس يتمسكون اياما اي بعض الناس يتمسكون اصواما ولكن امثال هذا الرجل عاش حياته كلها مسكا ومن هي رب العالم وتركه واتفرغ لربنا والمثل تابته الى حياة الرحمه وإلى توابت مدرسة من مدارس الرحمه في ايلى يعني دورنا رمينا في مرموز عمره بالوقت وبالذات الثالث والشبتونية وكاللغا ثمانية سنة. حيالة ستة. أو على الأقل الظهر يعني ستة ستة ونصف ونسر مير مروني أعظوه المعيشة اللي يشعر فيها الأودان كما قال سليمان الحسين إن من كل ذاتاً وقت ريش. الدنيا دي من الحسينة. الدنيا دي من الحسينة. على سنة الدنيا دي من الحسينة اسأل نفسك السؤال الآتي. تسال نفسك السؤال هذا لما انت تترك هذا العالم هتأخذ ايه معاك من الدنيا هو ده السؤال لما انت هتطرق هذا العالم هتأخذ معاك ايه من الدنيا زي ما قالوا عريانا خرجت من بطن امي وعريانا اعود الى هناك عرواناً خاركت من بثم أمي وعرواناً أعود إلى هراك من بنت هتعود أكثر مما خاركت من بثم أمك على أن خاركت من بثم أمك بجسد سليم هذا الجسد أيضاً ستتركه للسراب والدود ولا يبقى من شيء ثم روحك اللي تقص أمام الله روحك اللي أمام الله تقص أمام الحق في وهمك ما تقدر تضحك على ربنا ولا تقدر تسبه ولا تقول ما كنت ساكت ولا ما كنت زاني ولا ما لحقني ما بلغني الله فاحصث القلوب وفاحص الافكار وفاحص النيات ايمتى تفرد من وجهه جمل من الاهوال ممكن الكتاب وأعمالهم تتبعهم فسيك لا تخرج بشيء من الدنيا إلا بالخير الذي عملته فيها بس. تخرج معك شوية الخير اللي عملته ثم ظن اللي امام ربنا معك والشر اللي عملته يتاردك في الأبدية أيضا يجر وراك وانت تشوف وانت رايح طول اللي عملته بس يا دروس الناس اللي شعروا بفتاه في الحياه وشعروا بانهم مش حاجة في الدنيا سب الحاجات دي قبل ما محوظ. يعني انا لما نصيب الدنيا هاخد فلوس من مش هاخدها اقدر اسيب الفلوس من دلوقتي لما أكد الدنيا، تاخد ناكد دنيا من لذات ومن ملاهي ومن فهات عددا من فتها، كم من فتها منذ الوقت من فتها منذ الوقت تركها وناخذ كركها تركها، متاكأة كركة هؤلاء اللي سمزون ذهب العالم قالوا كمثال صديث الأنبى أنتني أخرج من العالم بإرادتي قبل أن يخرجونني شاركاً كل واحد هو يجنون يبقه ويوجه فيها سألت غزب عنه يقول له لا ما ركز هره عنه فإن تخرج من العالم بإرادتك تخرج منه بالقلب وبالروح وتعيش في السماء وانت على الارض وتتحول هذه الارض الى سماء بالنزل الوج هذه الارض الى سماء يعني تحيا فيها مع الله زي ما بيحيى الناس في السماء مع ربانه اللي بالنهول في الثلاثة الربانية تكون نشيئة السماء في السماء فجالك على الله. فالخبيث مارنين في وقت من الأوقات فارك كل امواله فارك كل عيسه فارك الجنة فارك ملاجهة فارك أمراه العالم فارك الشباب فأمو خلفاته تغير وعاش مارنين عشان شبه أسمه خالد على ممر الظهور وعنى شونات أسمى يعرف اسمه. لكن لا يعرف اسم هذا الإنسان لأني كان أكبر من العالم في أيامه، وعاش فوق العالم في أيامه، وظهر العالم في أيامه في كرامة العالم. شكل الابتسام بيقوله بيقولوا من سعى وراء الكرامة. هردت الكرامة ممن ومن هرب من الكرامة سعت الكرامة لي هؤلاء القدسين هربوا من الكرامة فكذلت تجري وراهم. مش بس في الحياة جنب. بعد ما نقصر ما تزال الكرامة تجري وراهم لذلك الوقت احنا عدل مكرم هؤلاء القدسين فكذلونا ما كان يفكرون لقد نشرت ماروينوس في, في ايام لما كان في مسؤول في مسؤوليه في مسؤوليه في مسؤوليه في لكل سنة. ولا كان في مسؤوليه في في مسؤوليه في مسؤوليه في مسؤوليه في مسؤوليه في مسؤوليه في في في مسؤوليه في مسؤوليه في لكن في ذري في مسؤوليه ذري مسؤوليه وزلت فجر وراه وهتجل الكرامة فجر وراه حتى في الأبدية نفسها ثم يكلم بأساليب الهدى في ظنرة الفجرين الأبهال دول الأجيسيين الغلاثة الذين نطلب سلواتهم وتفاعتهم من اجلنا شاعرون إنهم لا يزالون أخرى ويعملون من أجل السنوثة فانهم لم يموتوا ابدا ليس موت لعبيدك بل هو انسفات الذين تمتعوا بالعالم لما ماتوا انتهوا حتى في العالم أما الذين لم يتمتعوا بالعالم فخفضت لهم الكرامة في الأبدية فيزلون فيها في إلى أبد الآبدين نطلب من الله الذي حفَر مارينا في حياته في هذه الخدعة أن يحفظ الجميع في حياة البشر وفي حياة الخدعة ولئلا